بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين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 فَاخَافُوا أَن يُقْتَلُوا قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبفت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لَمْ أَخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 فجمع السحرة لمقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فَلَمَّا جَاءَ السَّهَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ اللَّالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُومَ أَن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 وإنهم لنا لغاة إذون وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز وبقا كريم Kذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين Fauhina ila Musa anidzurib gacak al bahr. Falqfakan kall firkin kaltuudil alghizim. Waazlafna tham al aqin waajin Musa wa mmahu ajma'in. Thum aghrakna al إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمل ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُم وَاللَّهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 لَكُم رَسُولٌ أَمينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ عِنْ أَيَّتَانِ تَعْبَثُونَ وَتَتَخْذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 أتتركون في ما هناء مني نفي جنات وعيون وجرع ونخل طلعها هضيم وتنحطون من الجبال بيوت فعليه نفتق الله وأضيعون ولا تضيعوا أمر المسرفين.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 Kata mereka: "Lainlah engkau tidak menjadi dari orang-orang yang berkhianat. Kata mereka: "Kau tidaklah dari orang-orang yang berkhianat. Kata mereka: "Kau tidaklah dari orang-orang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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقض علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 فَرَأَيْتَ إِذْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أُنْعِنا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كفروا وانتصروا وذكر الله كفروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُ